A młodzi Bilehi, لذو كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذ بهما رفعة في ذن الله إكونتم إكونتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين أزاني لا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 ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه, انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله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 هم ما من والذي منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم, بأنفسهم خيرا وقالوا وماذا فاذ لم يأتوا بالشهداء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 وتحسبونه جينا وهو عيد الله عظيم ولو لئن سمعتموه قلت ما, ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا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 الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد ما من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن, أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمولهن 119. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوقعهم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 كاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار You sums سَنُعْمِلُ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشا موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا 119. يَدَهُ يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 110. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنى سنادره يذهب بالابصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار، والله خلق كل داء.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 o ayam com que...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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَوُونَ فَجُن قُل لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً معه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 119. بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض النار ولبئس المصير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 فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات غير بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج Yeah.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 فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل ما يشته منهم واستغفر الله إن الله غفور رحيم لا